بسم الله الرحمن الرحيم باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزه والخفية قال الله تعالى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 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى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 ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة فإذا كان ببيداء من الأرض يخفف بأولهم واخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال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 حدثهم وعن ابي يزيد معن ابن يزيد بن الاخنف رضي الله عنهم وهو وابوه وجده صحابيون قال كان ابي يزيد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 لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معنى رواه البخاري وعن ابي اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشره المشهود لهم بالجنه رضي الله عنهم قال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 ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر فالشطر يا رسول الله فقال لا كنت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجَعَلُ فِي سِيِّ امْرَأَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إنك لن تخلف لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعطابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة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 ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية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 يخرجه وينهده فعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال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 وإن هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كامله وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحدة متفق عليه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 فانحدرت صخرة من الجبل فسبت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنآ بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أضبط قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصدية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا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 وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فسمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله ادئ الي اجري فقلت كل ما ترى من اجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا استهزئ بك فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت في الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه